وصلي فرضًا جمعة رعاتنا واستقبل قبل هذا النوم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد ضربنا والذي أخرج المرعى فجعله تاءا نحوى سنقرب فلا تنسى إنا من شاء الله إنه يعلم الجار ما يخضى ونجسر قبل الجسرى فنذكر إن نفع ذكرى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 Allahu Akbar. Sabiha Allahu lima al-hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الأداب حديث الغاشية وجوه يومئذ الخاشعة عاملة الناصبة أصلا نارا حاميجا تسقى من عين الآلية ليس لهم طعام إلا من وريع لا يشمن ولا يغني من جوع وجوع يومئذ الناعمة الشعيرة رضية في جنة عالية لا تسمع فيها رضيع فيها عين جارية فيها جنر مرفوعة وكواب موضوعة ونبارق مصفوفة والزرابي مبدوثة أفلا يعنظرون إلى الإبل بيط خلقت وإلى السماء بيط رفعت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 Allahu akbar wa bihi al-amru wa ilayhi turja'un. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A'ath Tha'inni, Nubuwwah kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma